فإذ آتينا موسى الكتاب والفرقا نلعلكم تهتدون وإلَّقَى مُوسى لقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتْتِخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوَقُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَعَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ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 فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون وإلَّا استسقى موسى لقومه فقل نضرب عصاك الحجر ففجرت منه ثنتا عشرة عينا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 قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بعضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذانك بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين هدوا والنصارى والصابئين من امن بالله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم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 وَإِذَا خَلَأْ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَّهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَّهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْنَ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَأْقِلُونَ أَوْ لَا يَعْلَمُنَّ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَصْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَلْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَلْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقُتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً منكم مِن كُم مِن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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وأتينا عيسى بن مريم البيان وأيده بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ أُسْتَكْبَرْتُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ